بوک و پنج و و سبعون دلیل آوردن برای چیزی یک ابداء الاسباب واحد ابداع الاسباب واحد چرا شما نمی آهید؟ لیماذا لا تأتی؟ هوا به شدت بد است التقص سیع جدا. جدا من نمی آیم زیرا هوا بسیار بد است لا آتی لأن الجو سیئ جدا لا آتی؟ لأن الجو سيء جدا. شراؤه نمي ايد؟ لماذا لا ياتي؟ لماذا لا يأتي؟ او دعوت نشده است. هو غير مدعو. هو غير مدعو. او نمي ايد، زيرو او دعوت نشده است. هو لا يأتي. لأنه غير مدعو هو لا يأتي لأنه غير مدعو چرا <تصفيق> تو لماذا أنت لا تأتي؟ لماذا أنت لا من وقت ندرام ليس وقت ليس معي وقت من نمی آیم زیرا وقت ندارم لا آتی لأنی ليس معی وقت لا آتی لأنی ليس معی وقت چرا تو نمی مانی؟ لیماذا لماذا لا تبقى؟ من هنوز کار دارم مازال عليا ان أن ما زال عليّ أن أشتغل؟ من ما چون هنوز كار دارم لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل چرا حالا ميربي؟ لماذا صرت تريد أن تذهب؟ لماذا صرت تريد أن تذهب من خسته هستم أنا تعبان أنا تعبان. من می زيرا زرا خسته هستم أنا أذهب لأني تعبان أنا أذهب لأني تعبان چرا حالا می لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ ديراست. الوقت صار متأخراً. الوقت صار متأخراً. ما نميرا ذام زيرا ديراست. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخراً. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخراً. لطفا برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.